درس عمدة الأحكام ومعنا اليوم شغل كثير درس عمدة الأحكام طيب كنا قد انتهينا في الدرس السابق من ذكر ترجمة من؟ حزيف بن اليمن رضي الله عنه وارضاه لننتقل اليوم طلبة العلم إلى المبحث الثاني من المباحث الحديثية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فبالا فتوضأ ومسح على خفيه الحديث طبعا عندنا أصل فقه مهم جدا وهو أن الباب لا يتبين لك يا طالب العلم إلا بجمع ماذا بجمع طرقه واضح فأنا لو قلت لك كلمة مشكلة الآن كيف السبيل لمعرفة أو لفق إشكال هذه الكلمة هترجع إلى دروس إيه؟ إلى دروس أخرى صحيح فيها البيان ودفع الإشكال كذلك لا يمكن لا يمكن أن يتبين لك الباب حتى تجمع طرقه فلابد من جمع طرق ليه حديث ليه لأن هذه الطريق فيها زيادة هذه الطريق فيها لفظة زائدة هذه الطريق توضح مبهما يعني مثال هنجد في بعض روايات حديث البخاري فأشار إلى حزيف وفي رواية ثانية قال له أدن مني يا حزيف قال أدن مني يا, إيه؟ يا حزيفة يبقى إذن الإشارة هنا كانت من إيه؟ كانت بعدها كلاما يبقى هنفق إشكال إيه هو؟ هل يجوز الكلام حل قضاء الحاجة ولا لا لأن من اعتبر الرواية الأولى أشار يبقى لا يجوز الكلام لكن من جاء برواية الثانية جوز له يبقى اتضح الآن فإذن الآن سأرويكم روايات الحديث مجتمعة ثم بيان بعض الفاظه الغريبة ثم نلتقي مع مسائل الفقه نقول الحديث رواياته ولقد رواه البخاري في كتاب الوضوء ولقد رواه في كتاب الوضوء باب البول باب البول قائما وقاعدا باب البول قائما وقاعدا هنا شيء طيب وجدته في صعي البخاري ليه البخاري لما بوّب ما كتاب الطهارة ما قالش باب آداب الاستنجاء لكن هتلاقي حط آداب الاستنجاء والسواق والمسح عن القفل تحت باب الوضوء كأنه يرى وجوبا من تخلى يتوضى من استنجى الوضوء يتوضى فلم يجعل له بابا مستقلا ليفصل ما بينهما وإنما السنة أن من تخلى بادر إلى ماذا إلى الوضوء ومن أخرج ريحا بادر إليه لذلك وضع هذه المسائل كلها تحت بابا الوضوء لم يجعلها أبوابا مستقلة كما فعل بعض أهل العلم كتاب المياه كتاب أداب الاستنجاء كتاب المسح على الخفين كتاب الوضوء كتاب التيمم كتاب الغسل إنما البخاري جعلها جميعا تحت باب واحد أسماء كتاب اللي الوضوء وهذه نقطة رائعة من الإمام البخاري قال باب البول قائما وقاعدا ثم أخرج بإسناده إلى حذيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم سباطة قوم فبال قائما فبال قائما ثم دعا بماء ثم دعا بماء فجئته فجئته فتوضأ نعم صباطة قوم صباطة يعني مزبلة ورواه ايضا في كتاب الوضوء باب البول باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط والتستر بالحائط ولكن من طريق منصور الرواية الاولى من طريق الاعمش هذه رواية من طريق من منصور قال حذيفة رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتمشى نتمشى فأتى صباطة قوم فأتى صباطة قوم خلف حائط فقاما فقام كما يقوم أحدكم فبالا فأشار إلي فأشار إلي فجئته فجئته فقمت عند عقبه فقمت عند عقبه حتى فرغا قلت ورواه كذلك في كتاب الوضوء قال أبو وائل قال أبو وائل أبو وائل هذا الراوي عن حزيف كان أبو موسى الأشعري كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول يشدد في ماذا؟ في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب إن بني إسرائيل كان إذا أصاب البول ثوب أحدهم كان إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه قرضه يعني يعمل إيه؟ فاعوا قال حذيفة لما سمع هذا من أبي وائب ليته أمسك يعني ليته أمسك عن هذه, ليه؟ عن هذه الرواية ليه لأن في ذلك إيه؟ شدة تشدد ليته أمسك أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما يعني ما حاجتنا إلى الرواية عن بني إسرائيل واحنا عندنا النبي عليه الصلاه والسلام اتى سباطه قوم فبلى قائما ورواه مسلم ورواه مسلم ولكن من طريق الشقيق أن حذيفه قال ان حذيفه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى صباطه قوم فبال قائما فبال قائما فتنحيت يعني اخذته جانبا فقال ادنو فقال ادنو فدنوت حتى قمت عند عقبيه حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه قلت ورواه مسلم ورواه مسلم باب المسح على الخفين وذكر قصة أبي موسى الأشعري المسح على الخفين برضو وذكر قصة أبي موسى وفيها زيادة يبقى في الرواية مسلم في زيادة في قصة أبي موسى أنه كان يبول في قرورة نعم لا قصة أبي موسى فيها زيادة تانية هتي بالزيادة دلوح يبقى رواه مسلم دباب جديد رواية جديدة والليل رواه مسلم في باب المسح على الخفين بزيادة في أوله وزكر قصة من وفيها أن أبا موسى كان يبول في قرورة يعني أبا موسى من شدة تحرزه ما كان يبول إلى جدار ولا إلى حائط ولا إلى شيء من هذا إنما كان يبول فين في قرورة ليأمن ماذا؟ ليأمن رشاش البول كان يبول في قروره وذكر وذكر بني إسرائيل فقال حزيفة لو أن صاحبكم لو أن صاحبكم لا يتشدد هذا التشدد أو هذا التشديد لو أن صاحبكم لا يتشدد هذا التجديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتمشى فأتى سباة قوم فأتى سباة قوم خلف حائط فقام فقام كما يقوم احدكم فبالا فبالا فانت بسط عنه يعني لما لقيته امتعامل ايه بشيط فانت عنه فاشار الي فجئته فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغا يعني تنيت نوائب فأعمله بستره وهو ماذا وهو يتبور حتى فرغا قلت ورواه أبو داود باب البول قائما من غير ذكر الوضوء فيه إنما ذكر بالا بالا ثم دعا بماء فمسح على خفين إذا مفهوز ذكر ماذا الوضوء لكنه مفهوم إنه توضى لأنه لا يمسح على خفينه إلا أن يكون قد ورواه الترمزيو باب الرخصة الرخصة في ذلك يعني في ذلك في البول قائما بلفظ فأتى صباطة قوم فأتى صباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء أو بوضوء عزرا فأتيته بوضوء وضوء يعني ماء للوضوء أما الوضوء بضم الواو فهو الفعل نفسه فعل إيه فعل الوضوء أما وضوء اللي هو ماء إيه ماء الوضوء فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني فدعاني حتى كنت عند عقبيه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه فتوضأ فمسح على خفيه قلت ورواه النساء النسائي كذلك بلفز بلفز مقارب للفز الترمذي وهو عند ابن ماجة ورواه قبل الجميع أحمد في المسلم إبه هذا الحديث رواه من السبعة السبعة لما من الامام احمد واصحاب الكتب الست بخاري ومسلم والسنن الارضع ايه لا رواية احمد فيها من رواية المسلم والدول بخاري يعلم كله طيب قلت الفاظه الفاظ الحديث صباطة والصباطة هي المزبلة والكناسة هي المزبلة والكناسة يبا هذا معنى الصباطة قلت ولا تخل من نجاسك لبالك من هذه المعاني لأنها مهمة لأن لو كانت الصباطة تخل من النجاسة لما كان النبي ليتبول فيها حتى لا لا تتنجس يبا هي في الأصل لا تخل من سالسا وغالبا ما تكون سهلا لا صلبة لأنها لو كانت صلبة لما تبول إيه ليه؟ لإن يكره التبول على الشيء الصلب حتى لا يرتد إليك ماذا رشاش البولي وقوله صباطة قوم إلا صباطة قومي إضافتها إلى القوم هنا ليست للملك ليست لماذا؟ يعني مش مملوكة لأحد وإنما للاختصاص بما يظهر أنها كانت مباحة يعني صباطة قوم مش بتاعة قوم معينين وإلا لما بال فيها لإن هذا اعتداء على ملك من على ملك الغير. لكن المقصود بصباطة قوم إذا ما تكون مثلا منطقة واتخذ مكانا يكون لماذا لإلقاء الزبالات والقمامات فيه والكناسات هذا هو المقصود بقوله صباطة قوم يعني المكان الذي اتخذه القوم لماذا فقوله صباطة قوم يعني المكان الذي اتخذه القوم مزبلة فقوله سباطه قوم يعني المكان الذي اتخذه القوم مزبله ولالقاء الكناسه والتراب والاوساخ فيه لذا قال ابن منظور كانت موات مباحه كانت موات ايه مباحة يبقى من يستطيع ان يصف لنا كل المعاني الموجوده في الصباطه الآن ها ها مزبله نجسه لينة، ليست مملوكه موات ليست مسلوكه يعني موات يعني ليس بطريقه للناس واضح فخلصنا إلى أن الصباط فيها كم فيها ستة إيه؟ معاني فانتبه بل سبعة يا سبعة إيه؟ فإذن الصباط فيها سبعة معاني الأول أنها مزبلة لا تخلو من نجاسة مزبلة لا تخلو من نجاسة تكون سهلة لا صلبة لأنها ملقى التراب يعني بلقى فيها ايه؟ تراب واضح رابعا أنها موات خامسا أنها مباحة سادسا ليست مملوكة لأحد يعني من الناس يبا إذن هذه معاني كلها موجودة فين في الصباط نأتي إلى المبحث الثاني الفقهي وهو مسائل هذا الحديث بعد جمع روايات وبيان غريب ألفاظها الآن إلى المبحث الأهم وهو المبحث الليه الفقه نعم كيف عدها عدها إيه؟ كيف ستة طيب الأول اللي انت قلته هو كناسة لا بس, لا بس المسألة الأولى قوله قوله رضي الله عنه فانتهى إلى صباطة قوم فانتهى إلى صباطة قوم قلت فيه إشكال من استباحتي من استباحتي أموال قوم بغير إذن منهم بغير إذن منهم وهذا مما يتعارض والأصل الشرعي ما هو الأصل الشرعي؟ عصمة ماذا؟ عصمة المال لا يجوز قربان مال أحد إلا بماذا؟ إلا بإذنه طيب يبالآن معنى أول إشكال إنه انتهى إلى صباطة قوم فبال فيشكل كيف يبول إلى صباطة القوم بغير ماذا؟ إذن منهم والأصل أنه لا تنتهف حرمة مال مسلم إلا بماذا إلا بإيه بإذن منه لعموم عصمة المال في شريعة ربنا والمال معصوم لا يجوز قربانه إلا بإذن صاحبه أليس كذلك طيب ما عندكم من الجواب يا طلبة العلم يلا أحسنت جوابا ولكن هنا سأشكل عليه. قال بان النبي فعل صلى الله عليه وسلم وبال الى صباطه القوم لان النبي اولى من المؤمنين من انفسهم اولى بالمؤمنين من انفسهم واموالهم واذا جاز له صلى الله عليه وسلم ان يزوج امراه بغير اذن ابيها جاز ان يدخل ارض قوم بغير ماذا بغير اذنهم وإذا جاز للقوم أن يستعملوها للكناسة والتراب جاز أن يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام للبول ولكن هذا سنعترض عليه بأنك لو قلت هذا يبقى لزاما أن تمنعنا الآن من البول في مواضع القمامات والإه والزبالات لأنك جعلت ماذا الحديث خاصا بمن ولست أنا أولى من القوم من أنفسي صحيح؟ كما لو أن واحدا مننا حصره البول فاحتاج إلى أن يتبول فين في الطريق فوجد مزبلة هل يجوز لو أن يدخله فيتبول أم أنه لا يشرع على كلامك هذا لا يشرع لأن هذه الأرض لا تعدم أن تكون مملوكة لمن لأحد من الناس يبقى إذن أنت سترجعون إلى جواب آخر بأن النبي انتهك حرمة هؤلاء القوم لوجود مضرة الحق به ما هذه المضرة التي لحقت به أن البول ماذا حصره ولذا تقول الرواية فانتهى إلى سباطة قوم كأنه أراد أن يبعد فيبعد ولكن البول حصره إلى, ماذا إلى هذا المكان يبقى أنت تقول تبول فيه ضرورة إبا لا يجوز التبول في المزابل وأماكن القمامات إلا إيه هذان جوابان من عندك طيب يا عمر <تصفيق> هذا هو الجواب مين قال إنها مملوكة لقوم لإن حزيفة قال صباطة قوم لم يسميهم فيظهر أنها لم تكن مملوكة لهم وكانت أرضا مواتا مباحة لعموم من لعموم المسلمين يفعلون ما يشاءون قرينة ما قال عمر ماذا أن حزيف لم يسمي القوم هذا أولا وسانيا أن القوم أن قوله سباطة قوم قلنا قوله قوم هنا ليس للتعيين ليس للملكية إنما للتخصيص يعني كانت هذه موضعا قد استلح القوم على ماذا على إلقاء ماذا الزبالات فيها والقمامات فبالتالي نقول هو لم ينتهك أصلا حرمة قوم لأن هذا الموضع لم يكن مملوكا أصلا لأحد وهذا الجواب الثالث نعم ما هذا نفس ما قالوا انها ليست ملكا لأحد انها إن أصلا كانت موضعا للنجاسة يبا إذن هو هنا اعتبر بالإباحة الأصلية إن هذا المكان لما سمي صباطة يبقى كان مرتادا للناس لأجل ماذا لاجل البول فكان متخزا لهذا كما لو وجدت خربة من الخرابات اليوم اعتاد الناس على ماذا على الدخول للبول فيها فلا يحتاج أحد على من تبعنا بنبال في عليه لأن العرف والعادة إن المكان دا متخز لماذا لاجل ماذا لاجل البول يبقى اعتبر بالعرف والعادة والإباحة الأصلية ولذا تقول الرواية فانتهى إلى صباطة قوم يبقى قصدها ليبول إيه؟ يبول فيها بما دل على أنها كانت مكانا إيه؟ مباحا للبول ها. آه. الأصل عدم الاستئزان في دخول الأماكن غير الإيه؟ إحنا ما نتكلمش في الدخول إحنا نتكلم في استعمالها لأن استعمالها لهذا لابد من إذن هنا كانت إيه؟ إيه سهلا يعني؟ لا دي مسألة ملاش علاقة بالإذن آه. صحيح عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام من أن ينتهك محرماً فهو صلى الله عليه وسلم معصوم فإذا دخل هذا المكان ما كان يدخله إلا لعلمه أنه مباح أو أن قومه يأزنون له بدليل الرواية فانتهى إلى سباطة قومه أقصدها لأنهم علم أنهم يأزنون ولا, إيه؟ ولا يمنعون كما لو علمت من الحال من أن رجلا جعل ماذا يعني مكانه سبيلا يدخله الناس كيف إيه كيف شاءوا يستعملون فيه ما يشاءون واضح فلك عندئذ أن تدخله وتستعمل ما فيه بقرينة ماذا الحال نعم يعني ليست مملوكة لأحد بعينه ممكن طيب نقول الجواب أولي أبوما يقول خاصه انه كان اصلا في المصلحه العامه فالحافظ ابن حجر قال لي ماذا هو بال إلى صباتة القوم مع ان عادته أنه يبول في الصحراء قال انه كان منشغلا بمصلحه من المسلمين فانشغاله بمصلحه المسلمين وجعله يبول في هذا الايه في هذا المكان فاذا ولي الامر له أن ينتهك حرمه أحد الناس لاجل حرمه ماذا عموم الناس مثاله لو ان ولي الامر احتاج الى ان يأخذ قطعة ارض من واحد مننا ليجعلها طريقا لمن للمسلمين مش طريقا لشخصه طريقا لمن للمسلمين هل يجوز ولا لا يجوز يجوز, يجوز, يجوز واضح بل اهل العلم قالوا لو وجد مسجد كمان في طريق المسلمين يشرع ماذا ازالته من اجل طريق الناس نعم طبعا مع العواب نتها متوقع طيب نقول وجوابه الأول قال الحافظ بن حجر لم يعهد ذلك لم يعهد ذلك في سيرته أو من سيرته ومكارم أخلاقه فكأن الأمر جرى على غير عادته قلت فجرى الأمر على غير عادته وقد كانت عادته الإبعاد إلى الصحراء فعليه يكون فعله هذا إما أنه علم إذنهم بذلك سواء بالتصريح أو بغيره يبه هو ما كان ليدخل هذا المكان إلا لعلمه بماذا بإذنهم بذلك سواء بالتصريح أو بغيره يعني التصريح أو بغيره كأن اعتاد الناس ماذا الدخول ولم ينكر لكن مثلا لو حصل حط يفطى ممنوع دخول المكان يبه هنا هو إيه؟ لا يأذن لكن لو علم أن الناس تدخل هذا المكان وتشرب منه مثلا يعتبر هذا اقرارا منه بجواز ماذا جواز الدخول فيب هو علم لنسيرته العملية أنه لم يكن ماذا لم يكن يفعل ذلك فلم يكن ليفعل في هذا الموضع إلا لعلمه باذن ماذا باذن اهله سواء كان اذنا صريحا أو غيره قلت يقوي هذا يقوي هذا أنه في رواية الثانية انتهى إلى صباطة قوم فكأنه قصدها لإني إله هنا تفيد الغاية فكأنه قصدها قصد عينها لأن إله في اللغة تفيد ماذا الغاية فكأن غايته هذا المكان غايته هذا المكان ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليقصده قصدا إلا ماذا إلا أنه علم إذن من علم إذن أصحابه عمر إلا أنه علم إذن أصحابه يبقى إذن هناك سببان لتقوية هذا الأصل هناك سببان لتقوية هذا التوجيه الأول سيرته العملية والثاني الرواية قالت فانتهى إلى, إيه؟ إلى صباطة قوم قلت الجواب الثاني لا بأس لكونه لكونه مما يتسامح الناس به بدليل أن المكان بدليل أن المكان كان ملقى للقمامة والزبالة والتراب فكان ذلك بالقرينة دليلا على التسامح يعني لما كان المكان من ظاهره كده اني مليء بماذا بخمامات وزبالات وتراب ونجسات هذا يعد قرينة على ماذا على الدخول فيه وإيه واستعماله للبول يبقى في قرينة الحال هذا ما يسمى بقرينة زي ما هضرب لك مثال جئت عند البين فأنا قدمت لك الطعام وخرجت لأيه لآتي بباقي الطعام أو الماء ترى بعض الناس يمسك يا رجل كل يقول لا يأذن صاحب البيت طب ولماذا وضع الطعام أمامك أصلا؟ هل الطعام يوضع أمام الإنسان للمشاهدة والنظر؟ أو لأخذ صورة فيوتوغرافية إلى جواره؟ همه دلو بلغ البخل بالإنسان مبلغا ما يضع الطعام أمام الضيف ليأكل هو دون الضيف؟ يبا إذن وضع يعد قرينة حال على إيه؟ على الأكل لذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وجد أيدي القوم لا تمتد للطعام ماذا فعله؟ ما قال لهم شكلوا لهم ما لكم ألا قال ألا تأكلون استغفر الله طب ليه قال ألا تأكلون يبقى ينكر عليهم أنهم لم يأكلوا إذا ما يسمى بقرينة الحالي الجواب الأول إن النبي عليه الصلاة والسلام علم الإذن فدخل الجواب الثاني قرينة الحال لأن المكان اتخذ لماذا لإلقاء القمامات والزبالات والنجسات فعلم بقرينة الحال أن هذا المكان يتخذ لماذا للبول والغائد فلذا إيه دخله إذن الجواب الثاني قرينة قرينة الحال وقرينة الحال معتبرة والقاعدة تقول القرينة محكمة إيه؟ شرعا يعني القرينة محكمة شرعا سيدنا يعقوب بماذا كذب أولاده لما جاءوا بالقميص نظر في القميص فعلم أن الزئب لم يأكل إيه؟ فقال لهم بل سولت لكم أنفسكم إيه؟ فكذبهم طب لما كذبهم حال كما لو جاء برجل مخمور إلى القاضي فاجتم رائحة فمه فوجدها رائحة ماذا هل يجلده مع أن أحدا لم يره ماذا يشربها أو لو تقاياها هل يجلده نعم يجلده لأن ما يتقاياها إلا أن يكون قد صحيح وما يتفوح رائحتها من فمه إلا أن يكون قد يبدأ اسمها قرينة الحال ودي كان قرينة الحال دي قام عليها قانون مصر قديم اسمه من اين لك هذا يجي رجل مثلا الرجل ده قبل سنة ثلاثة كان بيعمل في مهنة عادية حمال ولا حاجة في المينة وبعد سنتين بصليه الملياردير فلان هنا لولي الامر ان يسائله من اين لك ايه بقرينة ماذا حال إن المال الضخمد لا يمكن تكوينه في فترة إيه زمنية بسيطة يبقى لابد أن هناك إيه أساليب إيه أخرى حصل بها على الإيه؟ على المال واضح ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رافع ابن رافع ابن أبي الحقيق النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أين مسك حيي ابن أغطب مال حيي راح فين فلوسه ذهبه قال له اذهبته الحروب والنفقات ضعف في الحروب وضعف النفق قال له لا العهد قريب والمال ايه كثير يعني المال الكثير ده ما يخلص في فتره ايه تمام والمال ده يخ ما ينتهي لان مال كثير والعهد ايه يبقى هنا ما يسمى بالايه قرينة. إذن قرينة الحال معتبرة فحال الصباط يقول بأنه يجوز لكل أحد ماذا أن يدخلها وأن, إيه؟ وأن, يبول, إيه؟ وأن يبول فيها طيب الجواب الثالث والذي يظهر أن الصباط كانت مباحة للناس جميعا بقرينة قول معاز صباطة قوم حزيفا دائما ما أخلت بينهم بقرينة قول حزيفا صباطة قوم فلما لم يسمي حزيفا القوم لم يعين القوم دل على أنها على أن ملك هذه الصباطة ينعدم فكانت ملكا لعموم الناس وفي الملك ما الناس فيه شركاء وفي الملك ما الناس فيه إيه؟ شركاء واضح؟ وفي الملك ما الناس فيه شركاء طيب الجواب الرابع الحاجة والاضطرار فإنما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم حاجة واضطرار لأن البول ماذا قد حصر أو ألجأه إلى صباطة القوم بقرينة قول حزيفة فانتهى إلى فدل على أنه إيه؟ أخذ يطلب مكانا للبول حتى ألجأه البول إلى هذا المكان يقوي وجه الاترار ها هنا ما قاله بعض أهل العلم لما كان في مصلحة المسلمين وحاجتهم فلا حرج عليه في الاعتداء على المصلحة الخاصة للمصلحة العامة الجواب الخامس إذن خاص له صلى الله عليه وسلم لما دخول هذه الصباط إذن خاص له لكونه أولى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم قلت وإذا واذا لم يأذن في تزويج امراه فلا يكون له اذن في مثل هذه الصباطه بدلاله الاولى يعني اذا كان زوج امراه من غير اذن من غير اذن ابيها كما في حديث المراه الايه الواهبه صحيح بباب او لا يجوز له إيه؟ يجوز له ان لا يستأزم في مثل هذا صحيح خص وله لا يتاني صلى الله عليه وسلم على الامة سادسا امسك علي سادسا قلت ومثل هذا مما لا يحتاج إلى إذن أصلى لمجرة العادة في الاستعمال واستخدام المكان ولانعدام المفسدة وقريان العرف والله تعالى اعلى واعلم ماذا عندك شن ننتقل مسألة الثانية اول مم هو يشكل بأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج امرأة بغير إذن وليها فهل يكون ذلك دليلا لأمراء الجماعات أن يزوجوا النساء بغير إذن أهليهم طبعا إنما يفعلون هذا لأن هذا مبني على أصل عندهم تدري ما الأصل أن أباها كافر وأن أخاها كافر وأن عمها كافر وأن عصبتها كافرة فهذا مبني عندهم على أصل وهو أن أهلها جميعا ماذا كفر ولا ولاية لكافر وثانيا ولأنهم كفر ولي الأمر الأصيل فصار ولي الأمر عندهم هو من؟ هو كبيرهم صحيح؟ كبير كبيرهم وتأمل كبير كبيرهم <تصفيق> ثالثا بأن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية في ذلك النبي أولى بالمؤمنين من؟ خامسا أنه في بعض الروايات أن المرأة كانت معها أبوها فكان إقرار أبي يعد ماذا إذنا وبهذه الأجوبة الخمسة قل لهم هيهات هيهات لما تعملون نعم سياءتي سياءتي لا تتعجني طيب نقول مسألة ثانية قوله رضي الله عنه فبال قائما البارك بعشان هذه المسألة فيها شوية مشكلات قوله رضي الله عنه فبال قائما أولا نقول فائدة في أفضلية البول قاعدا أفضلية البول من قعود يبا الأول حيتكلم في مسألة أفضلية البول منين من قعود وبعد ذلك من تقل لمسألة هل يكره البول قائما ولا لا يكره قلت وأما أفضلية البول قاعدا فللأدلة الآتية أولا لأن الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم لأن الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم بوله قاعدا فأغلب حاله أنه بله قاعدا حتى أنكرت, حتى أنكرت أم المؤمنين عائشة حتى أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بوله قائما وهي ما تنكر إلا إذا كان ماذا إلا إذا رأت أنه أبدا يبولوه قاعدا إذا غالب فعله يدل على ماذا؟ على الأفضلية لا شك فتأمل لأن بعض الشباب للأسف الشديد بيقلب المسائل الشرعية لما يقول البول من قيام جائز احنا ما ماشي سلمت لك بالجوال لكن لماذا تترك سنة البول منين من القعود وهي الغالب على فعله زي مسألة الشرب من قيام وشرب من قعود بعض الشباب يقول النبي شرب قائمة ماشي سلمت لك لكن غالب فعله هل نحن نفعل هذا بل ترى شبابا اليوم الذي يغلب على فعله من الشرب منين من قيام فلهم عملوا بالسنه من جهه صحيح ولا هم احتاطوا للنهي الايه نهي الشرع ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه سبت عنه أنه نفر عن البول أو زجر عن البول قائما فقال أربع من القفاء أربع من القفاء فذكر البول سلاس من القفاء فذكر البول قائما يبقى إذن هذا سبب ثاني لتفضيل البول ماذا؟ قائدا. من أن النبي عليه الصلاة والسلام نفر عن البول قائما بل ووصفه بأنه ماذا جفاء ثلاث رواية أربعون عن, عن ابن مسعود موقوفة ليست مرفوعة نعم ايه ايه ده جفاء من القفوة يعني من فعل الأغلاص من القوم لأن القفاء فيه معنى الغلزة والشدة وانعدام الحياء واضح ثالثا أن نفرا من السلف قد كره البولة قائما شديدا كرهوا كراها شديدا أشهر من السيد عائشة وابن مسعود وصح عن عمر ايضا خامسا ولا رابعا رابعا ان البولة ان البولة قاعدا استر للعورة ولذا احتاج الى ستر حزيفة له لما باله قائما وقال لحزيفة استرني وقال لحزيفة ماذا؟ استرني فاحتاج إلى الستر لماذا؟ صلى الله عليه وسلم لأن البول من قيام يحتاج المرء ماذا ستر ولذا طالما قلت لكم أني لا أحب هذه المباول الموجودة في بعض الأماكن والأسف وجدت في المساجد هذه الأيام فإنها فعلا يعني من صغري وأنا أكرهها قبل أن أحيط علما بهذه المسألة الشرعية وَأَرَى فِعْلًا أَنَّ فِيهَا شَيْئًا مِنْ مَا ذَمْتَ نَافَى مَعَ الْحَيَاءِ وَمَا يَجِبْ يبقى هذا سالساً وهو ماذا؟ ولا رابعاً هذا رابعاً أول ما عندك إذا؟ ما هنأتي ما نعم هنأتي لما اسألت متى يشرع البول من قيام شفاك الله ما هذا ما معنا أحسن قلت رابعا ولأن البول من قيام خامسا ولأن البول من قيام لا يأمن المرء مفسدته من رشاش البول وارتداد البول إليه خامسا ولا سادسا وأن في ذلك من الخروج وأن في ذلك من الخروج من الخلاف وهو مستحب عندنا قاعدة تقول خروج من الخلاف إيه؟ مستحب أنت تقول البول من قعود جائس فالبول من قيام جائز. وأنا أقول البول من قعود جائس والبول من قيام في, إيه؟ في خلاف يبقى نخرج من الخلاف ونعمل المتفق إيه؟ ما هو المتفق عليه بول من قعودي هذا خروج من الخلاف وهنا قاعدة شرعية تقول خروج من الخلاف إيه؟ مستحب خروج من الخلاف زي ما ضربت لكم دائما مسألة صحيح أب يريد ولده على الزواج من ابنة أخي وأمه تريد على الزواج من ابنة أخته كيف يخرج من الخلاف زوج الإسنتين لهذا يكون قد خرج من الخلاف سادساً أن هذا أقضى لحاجته وأفرغوا وأفرغوا لبولته لأن فعلا البول من قعود يعين على ماذا على إفراغ بوله وعلى قضائه حاجته وتلك مصلحة متعينة سابعا سامنا موافقته لأصل عام ما هو الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى القعود في أمور شرعية كثيرة كالشر كلبس الحزاءين أو لبس الحزاء مخالفته يهودا كما يظهر من فعل أبي موسى الأشعري ازقر رجلا عن البول قائما وقال له ويحك ويحك أمن قعود يبقى في ذلك أيضا من مخالفة اليهود عاشرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلى قائما إلا وقد زكروا له في ذلك سببا أو حاجة يعني ما بلى قائما إلا ما زكروا سببا لبوله من قيام أو زكروا له ماذا حاجة في ذلك يعني مثال حديث الباب لماذا بلى قائما لان المزبله التي دخلها لا يمكن الايه لا يمكن القعود فيها والجلوس واضح أو لأن البول قد ايه قد الجاء فلم يت يمهله ان يجلس فهذه عشرة وجوه كون البول من قعود ماذا احب وماذا وافضل ماشي يبقى هذه اول فائده معنى تحت هذه المساله نقول يا طلبة العلم وقد اختلف أهل العلم في جواز البول في جواز البول من قيام على مذهبي أما الأول كراهة كراهة كراهة البول خائماً التشتد بعض أهل العلم فيه ومنع شهادة من يبول قائما وهو إبراهيم لم يتبين لي إنما نقلته نقلا عن الإمام ابن حجر ولم يتبين لي هل هو النخعي أم غيره واضح قلت وذلك للأدلة الآتية الدليل الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صحيح قالت من حدسكم من حدسكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا ما كان يبول إلا جالسا قلت ظاهر كلامها المنع وذلك لتكذيبها من حدث ببوله قائما لتأكيدها لتأكيدها أنه صلى الله عليه وسلم ما بال إلا جالسا قلت وهذا على خلاف وهذا على خلاف عادته من التنوع بما يدل على المنع يعني إيه الكلام الأخير هذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفعل شيئا كان يفعله عليه على كيفيات متعددة منوعة من أجل ماذا التخفيف والتيسير لكن كونه يحافظ على حالة واحدة في البول من البول قاعدا يبدل على أنه قصدها يريدها وأنه لا يريد ماذا غيرها وهذا مما يجعل ماذا البول من قيام مكروهة صحيح الدليل الثاني حديث بريده والذي حسنه العلامه الالباني رحمه الله تعالى مرفوعا كما في الاروا قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من الجفاء ثلاث من الجفاء ان يبول الرجل قائما أو, أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده أو ينفخ في سجوده الحديث قلت وهو ظاهر الدلالة في كراهة البول. من قيام لوصفه بأنه من من القفاء والقفاء الغلزة والشدة ونقصان الحياء يقوي وجه الكراهة ما عطف عليه من مكرهات ما عطف عليه من مكرهات فكيف إذا قدمه الدليل السالس ما صح عن عمر رضي الله عنه موقوفا قال ما بلتو ما قلت قائما مذ اسلمت مذ اسلمت وقد صح عن السيده عائشه رضي الله عنها قالت ما بال صلى الله عليه وسلم قائما مذ انزل عليه القران الدليل الرابع ما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أربع من القفاء وذكر في ذلك البول البول قائما أربع من القفاء موقوف وذكر البول قائما وهو موقوف صحيح كما قال العلامة الألباني خامسا ولا سادسا ما صح عن أبي موسى الأشعري أنه رأى رجلا يبول قائما فقال ويحك أو من قعود أو من قعود ثم ذكر له حال بني إسرائيل بل صحى أن أبي موسى أنه ما كان يبول إلا في خرورة خرورة زقاقة يعني هذا كم خامسا ولا سادسا أنت صادق ها ماشي ماشي, ماشي. سادسا قلت ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا عمر عن البول قائم وفيه ضعف وفيه ضعف سابعا وأن البول من قيام لا تأمن أو لا تؤمن مفاسده وذلك من أنه لا يأمن رشاش البول أو للطلاع على عورته والنظر إليها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحزيفة حال بولي قائما استرني سامنا وأنه صلى الله عليه وسلم ما بال قائما إلا لحاجة كجرح أو عجلة أو أنه لا يستطيع القعود كما في حديث السباطة تاسعا وأن كل ما روي عنه في بوله قائما فإما أنه منسوخ كما قال أبو عوانة وابن شهين أو إما أنه لم يتكرر منه فعله فيكون لبيان الجواز ويبقى حكم الكراهة على أصله ويبقى حكم الكراهة على أصله وعاشرا ولا شك ما في البول من قعود من خروج يعني من الخلاف والاحتياط للدين وهو قول عامة الفقهاء وهو قول عامة الفقهاء كما نص عليه مالك رحمه الله تعالى يبا هذه عشرة أدلة لهذا الفريق القائل بماذا بكراهة البول منين؟ من قيام نعم لكن نفس الحديث لا تبل قائما يا عمر لا يصبت في عبد الكريم بن أبي المخارف وعبد الكريم هذا متفق على ضعفه أما المذاب الثاني نعم لأنه بعد ذلك ذكر مكروهات اللي هي إيه؟ نفخ الرجل في سجوده صحيح؟ فإذا عطف الأول إذا عطف عليه مكروه كان الأول إيه؟ لما أقول لك أكرم محمدا وأحمد لما أعطفت أحمد على محمد يبدو الدليل على إكرام مين؟ طب من معك مش لسأولي المذهب الثاني <تصفيق> وإحنا ما انتهينا إحنا الآن قلنا مذهب واحدا فقط ده لسه فيه مذهب المذهب الثاني جواز البول جواز البول قائم وهو مروي عن نفر من الصحابة أشهر عمر أشهر عمر وكذا علي يا معشر النيان الآن هل كان هذا قبل هذا من أكررتها مرتين عشان أحدكم ينطفت كذا يقول كيف عمر طيب ثم قلت هذا ليه خلاص أنا انتدبتكم يوم المشكلة فبعد المشكلة انتهى ما ينفع البكاء والنوح بعد أن انتهت المشكلة خلاص فعلا عمر صح عنه أنه بعد ذلك بال قائما فسبت عنه الفعلان سبت عنه القول والفعل وسيأتي فك الإشكال وعلي وعلي رضي الله عنهم وزيد بن سابت وأبي هريرة رضي الله عنه وقال به من أئمة العلم البخاري وقيدا الجواز وقيد الجواز ائمة بالحاجة وامن الرشاش مش الرشاش هذا ما وله احنا اخصى ما يمكن حمله هو السواك افقل ما يمكن حمله وامن الرشاش ومن اشهر من قال بهذا هو مالك رحمه الله تعالى وذلك للادله الاتيه حديث الباب من بوله صلى الله عليه وسلم قائدا قائما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن الجواز او لا ينزل عن الجواز يقول جواز ان الفعل تكرر منه ان الفعل تكرر منه كما في حديث بوله الى الجدار لما مر الصحابي فايه فسلم عليه صحيح ويقوي معنى الجواز أنه قال لحزيفة أدنه إذا كان يريد لحزيفة أن يطلع منه على له وهو كده وقول لحزيفة أدنه كأنما أراد أن يطلع حزيفة على الجواز الدليل الثاني ومما يخول جواز أن الأصل أن الأصل الإباحة والجواز وهذا الأصل متأكد في أحكام التخلي إذن الأصل في أحكام التخلي للجواز إلا أن يرده نهي. سالسا صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا بالجواز وهم نفر من الصحابة كثير أشهرهم عمر وقد صح عنه أنه بال قائما بل قال رضي الله عنه البول قائما أحصنوا أحصنوا للدبر أحصنوا للدبر وكذا حزيف رضي الله عنه في إنكاره على من على أبي موسى الأشعر يبا هذا هو الدليل السالس الدليل الرابع هو أن البول من خيام أشفى وأصح للإنسان كما قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى بأن البولة من قيام يعني أشفى للظهر وللصل وهذا رابعا وخامسا أنه لم يثبت حديث في النهي وغالب حاله البول من قعود وغالب حاله البول من قعود لا ينفي مشروعية البول من قيام يبا هذه خمسة أدلة للفريق القائل بماذا بمشروعية البول منين من قيام بس هو عندهم لا يثبت في النهي هي قالت كان إيه؟ يبول جالسا لكن هل في رواية نهى عن البول قائما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يستفاد منه الوجوب وعدم الفعل لا يستفاد منه التحريم زي النبي لم يكن لحمة ضب هل حرام؟ صح حراما مع أنه لم يكن يأكل وقال أعاففك صلى الله عليه وسلم واضح إذن ليس ما فعل يكون واجبا وليس ما ترك يكون محرما لأنه قد يترك الشيء لأسباب أخرى قد لا يتركه عبادة وديانة لما قد, قد يتركه أنفة عادة هذه قم ستدل في مقابل عشر فما الذي ترجح عندك يا طالب العلم حتى نختم هذه المسألة قبل المغرب لأن بعد المغرب صولة أخرى وجولة ها مذب الثاني ليه أبو خاري أنت و... طيب دعني أناقشك في الفعل ها هنا طب ما هو نفسه القائل سلاس من الجفاء غالب فعله طيب لماذا مع أن الحديث قال عليكم السلام أخي أحمد زي الحال مع أن الحديث ماذا قال سلاس من الجفاء بول الرجل قائم فين في الحديث هنا أن هذا مصروف إلى الغالب يبقى إذن ارجع إلى خولك فعله أقول لك إن فعله صلى الله عليه وسلم للغالب البول من قعود وأنه ما بال قائما إلا مرات قليلة إما لحاجة أو إما لتعب أو إما لعدم خدر والستطاع فبقي النهر وهناك آخرون من الصحابة منعوا غيرك لورائك قول ما اسمك أولا قول يا أبا عبد الله قول يبقى يكره إلا عند الحاجة تزول الكراه يبقى ما جمع طب لماذا ذهبت إلى الجمع يبا هذا من اعمال الدليلين صحيح لكن من قال بالجواز ترك عشرة أدلة ومن قال بالمنع ترك خمسة أدلة وما ينفع أن نعمل بالدليل دون بعض له قال تعالى دخلوا في السلم كافة صحيح ماذا عندك صحيح الاعمال أولى من الهمال صحيح طب الحديث ثلاث من الجفاء وقول ابن مسعود أربع من الجفاء طب ما هو موقوف وافق المرفوع إذا له حكم المرفوع لأن ابن مسعود نوافق من فأصبح ماذا قوله مرفوع مح يا محمد ود مهلا هنا فعله في محضر من نازل مسألة ستأتي معنا بعد ذلك وهي تركه الإبعاد لماذا ترك الإبعادها هنا ليس لكي يشرع لهم تشريعا بجواز البول من قيام نما فعله أولا لأن البول ماذا ألجأه بدليل الرواية فانتهى ثانيا لأنه لم يكن متمكنا من القعود إزايها يعد في مزبلة إزايها يعد في صباطة لا يمكن أن يجلس للبول في هذه الصباط خاصة الصباط لا ينقطع فيها ماذا؟ النجسات وتنقطع فيها الأقزار والأدناس هذه رواية واحدة هل تطرد بهذه الرواية الواحدة فعله الغالب الدائم من أنه قاعدا. أيده قال قال أربع... ثلاث من الجفاء والحياء من الإيمان يا محمد خلينا ماشيين نقطه نقطه ما تتجاوز. والحياء من الايه من الايمان صحيح وان لم تستحي فاصنع ده في ذم كون المرء لا يكون ايه حيين والجفاء ما فيهوش معنى الحياء وفقط خلينا ماشيين نقطه نقطه الحياء في معنى الغلظه والشده صح ولا لا الجفاء في معاني ايه شديدة كثيرة جدا هذه مساله مهمه جدا هنا اللي هيفك المشكله حاجتين انت كده جبتني لاخر المساله هو هل يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا حكموا الكراها هنا لا نسمي النبي فعله ليه؟ لأن الكراها هنا تنزيهية اثنين لأن فعله هنا من باب بيان الجواز ثالثا أن فعله هنا من أجل ماذا الحاجة والحاجة تدفع الكراها يبقى ما فعله مكروها التكرر هنا ما هو ضابطه فعله هنا الذي سبت عنه مرتين فقط سبت عنه مرتين فقط المرة الأولى فعل عند حديث حزيفة والمرة الثانية حديث الرجل النبال إلى الجدار فمر أريه رجل فسلم ظاهر الفعلين أنه فعل ذلك لحاجة ليه؟ حافظ ابن حجر بيقول ولم يكن هذا كعادته لأن عادته في الخلاء البعد والإبعاد يمشي إلى الصحراء فكونه يفعله عند صباطة قوم أو يفعله عند جدار لا يكون ذلك إلا لحاجة إلا أن البول ألجاه نقاش جيد حسبك من هذا النقاش مسألة فعل الكرام ها لأن عمر بين قال أحصن للدبر فأخذ به لأجل مصلحة تتعين وهي مصلحة طبية صحية ماشي بس إن المصلحة هنا مصلحة خاصة مش عامة جبت منين عادته انت كده هتقلب هتقلب الهديث الحديث قال سلاس من الجفاء البون قائما او لا في حل الاشكال نقول ان بول قائما كان امرا عارضا لبيان الجواز فمن بال قائما لا يتكرر منه هذا هذا الفعل خاصة اذا كان يحتاج الى ذلك كبعض المسنين الذين لهم حالة صحية لا تمكنهم من ماذا من الجلوس والقعود او كبعض الناس المرضى الذين يدروا بهم القعود او انك في مكان لا يتيصر لك القعود كما حصره البول فاحتاج إلى أن يبول في مكان ما كصباطة إلى آخره فضل حضرته لماذا؟ <تصفيق> نعم صحيح شوف ده السيدة عشى بتكذب من يفعل هذا وما تقول السيده عائشه هذا إن من قال لكم بالا قائما لا تصدقوا إلا لاي لاسباب واحد إن النبي عليه الصلاه والسلام كان ابدا ايه يبول من قعود ما تقول هذا إلا لأنها تعلم أنه نفر عن هذا الايه الفعل وانه كان يتحرى ماذا القعود لذلك قالت لكم لا تصدقوا من قال لكم أن النبي بالا قائما أما ما جاء من الرواية النبالة قائما نقول لحاجة نقول لأنه لا يستطيع القعود فضل في حاجة تاني فضل عايزي عم معنا لا يشكل منح أقول لك الجواب طيب عم مهما قطع النقاش نعم هنتكلم عن كل هذه الإشكالات طيب الآن دعونا نرجح ونجيب على إشكالات القائلين بالجواز مطلقا قلت الراجح ويترجح كراهة البول من قيام تنزيها تنزيها وذلك بالمرجحات الآتية الأول أن أدلة المنع أو أدلة الكراهة أقوى وأصرح وأسند أسند ثانياً أن أدلة الجواز متجهة بعدم تكرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم أو أن الفعل لحاجة أو سقوط الكراهة في حق لعدم القدرة سالسا أن القول بالكراهة يوافق أصلا عاما من كراهة الشرب من قيام والانتعال من قيام رابعا أن القول بالقراهة أحوط وأبرأ للزمة وأبعد عن موافقة أهل الكتاب خامسا أن القول بالكراهة هو قول نفر من السلف رضي الله عنهم قد وافقوا فيه أدلة الشرع المانعة بما يرجح قولهم على قول الآخرين هذه خمسه وجوه للترجيح اشكال الأول هنجيب على هذا الاشكال ونتن بعد المراه فان اشكل بان النبي صلى الله عليه وسلم فان اشكل بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المكروه لا يكون المكروه في فعله ابدا فعلا افعال الرسول عليه الصلاه والسلام اما أنه يفعل الواجب أو يفعل المستحب أو يفعل الجائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم أن يفعل المحرم واضح ومعصوم أن يفعل الكبيرة والقول أنه لا يفعل المكروه بدليل أنه قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أفعله يعني لو كان مكروها لم يفعله والجواب عنه إنما فعله لبيان الجواز إنما فعله لبيان الجواز كما صح عنه كما صح عنه أنه صلى صلاتين جمعا لغير عزر لبيان الجواز مع أنه قال ماذا صلى الله عليه على وقتها ونهى عن تأخير الصلاة عن وقتها لكن صح عنه أنه مرة صلى صلاتين بغير إيه بغير عزر جمعهم <تصفيق> نعم في كانت معنا مسألة رائعة عدت عليك في درس الجمعة جلسنا فيها حوالي أربع محاضرات في مسألة الجمع الصلاتين في الحضر وهنا فعله لبيان الجواز ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم ما بل قائما إلا لحاجة كما في حديث الصباطة هنا. لكونه لا يتمكن من ماذا من القعود ازاي هيعود الصباطة هي عبارة عن مزبلة هل يستطيع أن يعود لا يستطيع كما في حديث الصباطة لكونه لا يتمكن او لا يستطيع القعود او لان البولا قد الجأه سالسا والكراهة هاهنا هي التنزيهية ليست التحريمية التي ينزه التي ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها رابعا رابعا وإن الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل لا يفعل ما حكمه الكراها إنما على وجه المداومة والعادة لكن قد يفعله مرة خامسا وأن الكراهة كما هو معلوم تزول للحاجة وللضرورة فلا يعد فلا يعد من فعل المكروه لحاجة أو ضرورة قد فعله على الحقيقة يعني إنسان إذا فعل شيئا مكروها لحاجة أو لضرورة تسميه فعل مكروها الجواب لا مثال هنا القرح يجرح الإنسان نفسه ويقرحه غيره هذا حرام ولا لا لكن إذا قرحه لطب ها يبا ما يكون قد فعل محرما يعني الطبيب لما بيخلع لك السن يكون فعل محرما لا لكن لو رجل ضربك فقلع لك السن فعل محرما يبا لماذا الأول ليس محرما والثاني يكون محرما مع أن الفعل واحد خلع سن لكن الأول فعله لأجل الطب والثاني فعله اعتداء فيبا إذن المقروه إذا فعله الإنسان للحاجة أو للضرورة لا يكون قد فعله مقروها لأن الله تعالى قال فمن اضطره غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه هذه خمسة وجول الجواب وبها نكتفي طلبة العلم نعني قبل المغرب ونتم حديثنا بإذن الله تعالى عقيب صلاة المغرب إن شاء الله تعالى أرجو أن تتعجلوا لأن اليوم أيضا متعجل ونريد أن ننهي مسائل هذه المسألة معنا هذا اليوم وصلي الله معنا بنمو من أنه كيف يكون مكروها وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام واضح؟ طيب إليك المسألة الثالثة قوله رضي الله عنه فانتهى صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبالا فانتهى إلى سباطة قوم قوم صلى الله عليه وسلم فبالا صباطت قوم يعني مزبله يعني مكان موضعا كان يتخذ لالقاء القمامات والتراب ولالقاء النجاسات فيه كيف ما اليوم عندنا الخرابات يعني واضح اه انتهت المساله ما في اشكالات اخرى عندك اشكالات طيب ماشي سنجعل هذا الاشكال معنا ويجيبك عليه طيب لماذا يترك الفاضل للمفضول فنحن اتفقنا على أن البول من قعود أفضل لعشرة أسباب ذكرناها منها أن هذا غالب فعله أنه ما بل قائما إلا مرتين وإنما أكثر بوله كان من من قعود ممكن ننكر عليه لمخالفته السنة في غالب حاله لكن من فعل ذلك مرة أو كذا لا ينكر عليه طيب قوله فانتهى إلى صباطة قوم فبالا قال الحافظ بن حجر رحيمه الله هذا على خلاف عادته من الإبعاد في التخلي يبه هنا النبي عليه الصلاة والسلام خالف عادته من أنه كان إذا تخلى كان إيه كان يبعد قلت فائدة فائدة في استحباب الإبعاد في التخلي لماذا يستحب أن يبعد الإنسان في التخلي قلت لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء أبعد فلا يرى فلا يرى قلت ثانياً لأن هذا أسطر للبدن وأبعد عن النظر وفي الحديث كان لا يستتر في بوله في رواية لا يستتر من بوله وفي رواية كان لا يستتر في بوله ما الفرق بين الروايتين لا يستتر من بوله يعني لا يأمن رشاش البول وارتداده إليه أما لا يستتر في بولي يعني كان لا يسطر نفسه حال ماذا؟ حال تبوله وفي رواية لا يستتر في بولي يعني, يعني لا يستتر حال تبوله فيرى من عورته ما يرى فهذا مزموم طبعا يبا هذا مما يجعل الإبعاد ماذا؟ سحب سالسا أن هذا أبعد عن إيزاء الناس أبعد عن إزاء الناس في طريقهم أو برائحة أو نحوه لأن كل من المرء أبعد كان ذلك أبعد عن إزاء الناس قلت وتلك حقيقة الإيمان فعلا أخونا حقيقة الإيمان أن يكون خيرك مأمولا وأن يكون شرك مأمونا لا تكون مؤمنا حق الإيمان كامل الإيمان حتى يسلم الناس منك ويكون الناس منك في راحة ورب العالمين يقول والذين يؤزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينا واضح ولذا قال له الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم أفعل الخير يعني أنت تدلني على الخير الآن فإن لم أفعل قال له تكفي الناس شرك تكفي الناس شرك والحديث الذي لا يخفى عليكم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قلت رابعا وأن الإبعاد في الخلاء أحياء وأبعد عن إزاء الناس بمنظر لنفعنا في بعض الناس لما يرى هذا المنظر فإنه يكره أن يرى رجلا يتخلى أن يرى رجلا يبول يكره هذا له هذا المنظر فأحيا للمرء أن يستتر ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا تخلى كان يستتر خلف حائش أو نخل أو كذا إلى أخيه فهذه أربعة أشياء في استحباب ماذا؟ في استحباب التسطر قلت والاستحباب المذكور هنا هو استحباب الإبعاد يعني مطلق الستر لأن لا يجب أن يستتر الإنسان ببدنه يعني لا يجب أن يستتر الإيه؟ الإنسان ببدنه هذا يستحب دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بالا وحزيفا ينظروا لي طيب نقول طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا تخلى أو تبول على غير عادته إذن كانت عادته أنه إيه؟ يبعد فلا يرى لكن هنا ماذا تخلى على غير عادته من أن حزيفة اطلع عليه وروى ذلك نقول أولا لأن البول قد حفزه واضطره وألجأه يعني سبب أنه هو بال في الصباط أن البول حفزه واضطره وألجأه ولذا قال حزيفة في الرواية كنا نتمشى فانتهى إلى سباطة قوم يعني كأنه كان يريد أن يبعد ولكن البول ماذا ألجأه فدخله سباطة القوم ثانيا لبيان الجواز من أن من أن التسطر بالبدن لا يجب سالسا أنه استعاض عن الإبعاد استعاض عن العباد تبه هو الإبعاد لقلنا مصلحة الإبعاد أن يستر فلا يراه أحد أنه استعاض عن الإبعاد بأن أمر حزيفا أن, أن يستره بأن أمر حزيفا أن يستره فقال له يا حذيفا استرني رابعا وأنه صلى الله عليه وسلم دخل الصباطة دخل ماذا؟ دخل الصباطة والصباطة تقوم مقام ماذا؟ مقام الكنيف والصباطة تقوم مقام الكنيف والخلاء لأنها كانت تتخذ لذلك يعني الصباطة كانت تتخذ لأجل ماذا كأنها خلاء وكنيف فيأمن أن يطلع عليه ماذا أحد خامسا ويقول قد ألجئ لذلك أو اضطر لذلك لما كان مشتغلا بمصالح الناس صلى الله عليه وسلم فخالف عادته لأن سبب الرواية أنه كان مشتغلا بقضاء مصالح فلما حصره البول وحفزه البول اضطر لدخول ماذا الصباط فلم يستطع أن يبعد فترك هذا الأمر لانشغاله بأمر إيه؟ بأمر أعظم وأمر أشد فهذه خمسة أسباب أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف إيه؟ عادته في البول من أنه صلى الله عليه وسلم ألجي إلى ذلك المسألة الرابعة نعم الرابعة الرابع والخامسه طيب وهي قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفه ادنه ادنه وفي روايه يا حذيفه استرني خذ هذه معك الله هات يا حذي فاسترني فيه دلال على مشروعية الكلام حال التخلي فيه دلالة على مشروعية الكلام حال التخل إيه؟ عموماً, عموما قلت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر كلم حزيفة حال تخليه كما جاء صريحا كما جاء صريحا في رواية مسلم أنه فبال فبال فانتبست عنه فأشار إلي وفي رواية فدعاني وهذا صريح في مشروعية الكلام حال التخلي وسانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلى فجاءه ابن مسعود يعني بسلاس بحجرين وروسة بحجرين وروسة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الروسة إنها ركس والظاهر أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا وقع حال تخليه بما يدل على عدم المنع قلت سالسا ولأنه لا يصح دليل في منع المتخلي عن الكلام وأما الحديث المروي أن, أن الله تعالى يمقت الرجلين يخرجان إلى الغائط يخرجان إلى الغائط يتكلمان فهو ضعيف لا يصبت وسانيا لو صح فهو في النهي عن الفعل جملة رابعاً ومما يدل على الجواز أن للناس حاجة في الكلام حال التخلي كما لو طلب ما يحتاج إليه وما يريد خامسا استصحابا للأصل من الجواز وعدم النهي يعني عن الكلام حال التخلي فهذه خمسة أدلة في مشروعية الكلام حال التخلي قلت فائدة ولكن الذي يظهر ولكن الذي يظهر أن كلامه صلى الله عليه وسلم ما وقعها هنا إلا لماذا إلا لحاجة وقد كانت له حاجة من طلبه من حزيفة ماذا الستر أو طلبه الماء أو الأحجار كما في حديث ابن مسعود يقوي هذا أن الكلام يشرع ولكن لحاجة الرواية الثانية الرواية الثانية والتي فيها فأشار أي لحزيفة فكأنه لم يتكلم إلا أن حزيفة لم يتنبه لماذا لإشارته بما يدل على أن الإشارة على أن ترك الكلام أفضل لأنه أشار لحزيفة فلما لم يتنبه حزيفة ماذا يريد قال له ماذا أدنه فدن حزيفة فلما دنا ولكن لم يزل بعيدا قال يا حزيفة استرني يبقى فكان الكلام كما هنا كما يظهر إنه كان لحاجة بدليل أنه استعاض أولا بالإشارة فلما لم يرقب حزيفة قوله قال له أدنه فلما لم يتبين حزيف المطلوب قال له ايه استرني فكأنه لم يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة بدليل أنه قصر الكلام على ماذا على موضع الحاجة يعني, يعني على موضع الحاجة أدنه إيبه هو عزل ايه او استرني لكن لم يتكلم كلاما فوق ايه فوق ذلك واضح نعم للحاجة واضح وإن استعاض عنها بالإشارة فذلك أفضل يبهز ثانيا ثالثا لأن الذي يظهر أن حال التخلي هي حال استحياء والكلام حال التخلي يتنافى مع ما يتعين في هذه الحال من من الحياء ولذا تجد العامة كان عندهم شيء طيب جدا ما هو الشيء الطيب اللي كان عند العامة إن لما كنت تطرق عليهم الخلام كان تكلموا أبدا سمام كانوا يصدروا صوتا على انه هو بالخلاء كان احناحا او نحو ذلك ولم ازل اقول لكم كم عند العامة من ايه من حكمة نعم فلا تدعو حكمة العوام هذه مسألة الكم الرابعة المسألة الخامسة مشروعية المسح على الخفين في الحضر قف عند هذه المسألة لماذا لأني على عجلة من أمري وأريد أن أنصار في اليوم قبل العشاء لأن أحد إخواننا يتزوج وهو قد ألح علي في الدعوة وما أحب أن أتخلف عن موضع فرحته وسروره وهذا مما يشرى فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر هذه الليلة وألتقي بكم على خير وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله